السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مدّدناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ذَلِكَ صِيرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا ما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 نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان على اليمين وعلى الشمال قعيد ما يلفق من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصوت Or di hari itu, dan di hari itu, dan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 بظلام للعبيد يوما نقول لجهن يوما نقول لجهن نَهَلَئِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهَلًا امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ رَبَّهُ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ البمنيب ودخلواها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قر منهم أشد منهم بقشا فنقضوا في البلاد هل من محيص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 لِلغروب ومن الليل فسبحه وادبر السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير